سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لماذا تقولون ما لا تفعلون كبر وقت عند الله ان تقولون ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص واذا قال فقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاروا أزار الله قلوبهم والله لا يهدي القوما فاسقين وإيقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لمن بين يدي من التوراة مبشرا وممشرا برسول يأتيهم بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أعلم من, من افترى عن الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يعدل قوم الظالمين يريدون ليطفئون الله بأفراههم والله تمنوني ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقه يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم ان عذاب اليم تؤمنون بنبي ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ربكم من جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه ومساكن طيبه ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونا نصر من الله وفتح قريب وبشر مؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من, من أنصار إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فعيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين